كانت أمك بغية فهذا يؤول على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمريم ليست أخط هارون مريم بنت عمران ما هي أخطفت هارون بن عمران الذي هو أخ موسى فبينهما ألف وثمانون سنة وإنما قال رسول الله كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم فمريم بنت عمران ليست أختا لموسى وهارون ولدي عمران فهذا إشكال وضعه من على بعض صحابه نعم صار نجران حسنته وضعوه على المغيرة صار نجران وضعوه على المغيرة قالوا لا قرآنك يقول كذا وكذا القرآن الذي أنتم عليه يقول يا أخت هارون وبينها وبين هارون زمن قويل كيف يقول يا أخت هارون هل هي أخت هارون وموسى الذي هو أخ موسى فذهب إسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست أختا له وإنما كانوا تسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم قال وليس بعمران أبي موسى عليه السلام وبينهما ألف وثمانون سنة وكان بن ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم وقيل عمران ابن أشهم قوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي جعلت الذي في بطني محررا نذرا مني لك نعم جعلته لك يا رب هذا الذي في بطني وما كانت تعلم ما هو الذي في بطنها هل هو ذكر أم أنت فلذلك أشارت إلى شيء من العذر لما وضعتها أنت قالت ربي إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنت فكأنها تشير إلى عذرها وهذا الأمور لله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن تكون أنت لكن كانت تتمنى أن يكون ولدا هذا الذي في بطنها لأنها تقول تشير إلى هذا ربي إني وضعتها أنت بعد أن قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فكانت تتمنى أن يكون ولدا ليخدم البيت ويقوم بأمر البيت والمسجد لأن الولد ذا جلد أو ذو جلد بخلاف المرأة عندها ضعف الولد وجلد تجلد وخدمة تكون أعظم من خدمة المرأة لذلك أشاركنا عذرها بعد أن وضعتها أنت والحاصل النذر جائز والنذر كما تعلمون هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الله بها هذا نذر أن يلزم الشخص نفسه أي المكلف بعبادة ما ألزمه الله سبحانه وتعالى بها فيكون قد نذر هذا النذر فيجب عليه الوفاء به إن كان طاعا يجب عليه الوفاء به من نذر أن يطيع الله فأني يطعه وأما المعصية فلا وفا فيها لا وفا فيه نذر المعصية والفي كفارة أولس في كفارة في خلاف بين أهل العلم إذا نذر الشخص أن لا يصل رحمه علي نذر أني لا نزر قلانا مثلا من أقاربه ليش قالوا الله بيني وبينها مشاكل أتعبنا علي نذر لا أزوره فهذا نذر معصية إن كانت مشاكل دنيوية يقول علي نذر لا أزور أمي إلى آخر ذلك هذا يصلح له هذا النذر وهو نذر معصية يقول علي نذر أن أشرب الخمر هذا نذر معصية علي نذر أن أشرب الخمر فليه جزلا وفاء به وهل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة في خلاف بين أهل العلم فهذه المرأة ندرت أن يكون ما في بطنها محرر لله سبحانه وتعالى حرا لوجه الله تجعله في خدمة الله وليس هو عبد حتى تجعله حرا لا لكنها ما تريد الخدمة في جانبها يخدمها يذهب ويخدم الكنيسة يخدم يبقى في الكنيسة قصدها يخدم في الكنيسة ويخدم أولئك الذين يرتادون الكنيسة يقوم بأمور الكنيسة فكانوا يصنعون هذا وهذا جائز كان بشرعهم جائز كان في شرعهم يقوم بشؤون الكنيسة فهو نذر وأما خدمتي أنا تول كأنها استغنيت عنها فجعلته نذرا لك يا رب يقوم بشؤون المسجد وشؤون الكنيسة هذه فكانوا يصنعون هذا وهذا جائز في شرعهم ونحن جائز عندنا أصلا النذر، وليس كل نذر جائز، وليس كل نذر جائز وليس كل نذر جائز يذكرون عن بعض الصوفية ما هم منها ولا هم من تقدم أنه نذر أن يكون فهو أن ولده طلب منه أن يجعله لله سبحانه وتعالى من أبيه ومن أمه طلب من أمه أن تفرغ لطلب العلم وتفرغ للعبادة فجعلته نذرا لله لطلب العلم وللعبادة ثم ذهب يطلب علم ورجع عن الاستفاد فطرق الباب فقال لها قالت من قال ولدك الذي قد جعلته كذلك بعد زمن قالت إنا لا نرجع في نذرنا يعني خلاص جعلناك لله يذهب بالله لله سبحانه وتعالى وهذا موصعي هذا الكلام هذا خلاص قالت له روح نحن خلاص قد استغنينا عنك جعلناك نذرا لا ما نرجع في نذرنا فالحاصل أن النذر جائز وهذا مما كان في الشرائع المتقدمة وجاء في شريعتنا تقريرا له في أصله في الجملة تقريرا له في الجملة وأما هذا النذر الذي هو موجود ما كان ما هو موجود في هذه الشريعة أنه يحبس الشخص لشيء معين في مثل هذه الأمور، النذر الكنيسة غير مشروع، ولا أيضا كذلك والله علم يجعله وقفا للمسجد خلاص خليك المسجد إلى آخر ذلك، لكن يقول طلب علم تفرغ للطاعة تفرغ لعبادة الله إلى آخر هذا جائز. قال إن جعلت الذي في بطني محررا نذرا مني لك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أي السميع <تصفيق> لدعائي العليم بنيتي وحالي إنك أنت السميع لهذا الدعاء العليم بالحال والقصد والنيه وما أريد من هذا النذر فهذه امرأة صالحة مريض أو نعم امرأة صالحة والدة مريض عليه السلام قال والنذر ما يجبه الإنسان على نفسه محررا عتيقا خالصا لله مفرغا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة لا أشغله بشيء من الدنيا يتفرى خلاص لهذا الأمر للطاعة ولخدمة الكنيسة وهذا كما سمعت كان جائزا شرعهم لا أشغله بشيء من الدنيا وكلما أخلص فهو محرر وكلما أخلص فهو محرر يقال حررت العبد إذا اعتقته حررت العبد إذا اعتقته وخلصته من الرق إذا اعتقته حررت العبد إذا اعتقته وخلصته من الرق فما هو الفرق بين التفسير بإذا وأي هذا نكرر كثيرا نعم أن التاء اذا كانت تفسير بإذا تفتح حررت العبد إذا اعتقته وإذا كان بأي تفسير يضم أي اعتقته حررت العبد أي اعتقته وخلصته من الرق أحسنتم قال يقال حررت العبد إذا اعتقته وخلصته من الرق قال الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما كان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويقنسها ويخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم لا يتركها لا يبرح لا يتركها ومعلوم عندكم أن برحة من أفعال النفي وإذا دخل عليها النفي أفادت الإثبات كسال أو انفك أو فتئ لا يبرحها حتى يبلغ الحلم ثم يخير إن أحب أقام وإن أحب ذهب حيث شاء وإن أراد أن يخرج بعد التخير لم يكن له ذلك إن أراد أن يخرج بعد التخير واختار هذا الأمر لم يكن له ذلك وهذا كما سمعت وجود في شرعهم ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محررا لبيت المقدس ولم يكن محررا إلا الغلمان ولا تصرح له الجارية لما يصيبها من الحيض والأذى فحررت أم مريم ما في بطنها وكانت القصة في ذلك أن زكريا وعمران تزوجا أختيني وكانت أشياع وكانت أشياع بنت قافوداء أم يحيى عند زكريا وكانت حنة بنت قافوداء أم مريم عند عمران أم مريم عند عمران وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنك وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنك يعني بلغت من الكبر عتيه دخلت في السن وطعنت في السن وما عندها أولاد هذا الله علم صحته وكان قد أسن وكان قد أمسك أو قد أمسك عن حن الولد حتى أسنّت وكانوا أهل بيت من الله بمكان فبينما هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا أو يطعم فرخا فتركت مذانك فتحركت مذانك نفسها للولد فدعت فدعت الله أن يهب أن يهب لها ولدا فدعت الله أن يهب لها ولدا وقالت اللهم لك عليا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمته فحملت بمريم فحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو, هو أو أذكره أم أنت ما تعلم فحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو فقال لها زوجها ويحكي ما صنعت أرأيتي إن كان ما في بطنك أنت لا تصلح لذلك فوقع جميعا في هم من ذلك فألك عمران وحن حامل بمريم فلما وضعتها إلى آخر الله أعلم هذه يذكره للتفسير ويتناقلونه بعضهم عن بعض يقول هذا الأمر وهو كما ترى من إسرائيلية عن الكلب ومحمد بن سحا ولم يذكره سندا فما أدراهما بهذا الخبر لم يذكره سندا إلى مريم أو إلى زوجة عمران أم مريم ما ذكر شيئا فما أدراهما بهذا الخبر أن سبب ذلك أن زكريا وعمران الآخرة هذا يحتاج سند فالله أعلم بصحة هذا الأمر قد سمعت أنه يتناقل هؤلاء أهل التفسير وهو ظاهر أمن إسرائيلية وهذا النذر في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول به لا يستخرج إلا من البخيل اللهم لك علي أن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنتي إلى آخره فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا النوع الذي هو نذر, نذر المقابل أنه لا يأتي بخير ولا يستخرج إلا من البخيل فهذا النوع من النذر مكروه عند جماعة من أهل العلم هذا النوع من النذر الذي هو نذر المقابل إن حصل لي كذا فعلت كذا إن فزت في الاختبار بعضهم يقول هذا الكلام سأفعل كذا وكذا سأعزم إخواني وأصدقائي هذا لا يصلح وآخر يقول إن حفظت القرآن سأصنع كذا وكذا يا رب علي نذر إن حفظت القرآن سأفعل كذا وكذا هذا نذر لا يستخرج إلا من البخيل وهو نذر بمقابل إن فعلتني يا رب سأفعل ما يصلح هذا ولا يقبل بالعبد أنه يصنع مثل هذا الشيء يا رب أنعطيتني وفعلت كذا طيب وإن لم يعطك خلاص معنا ما أفعل هذا هو البخل بعينه أنك تطلب يعني أن تفعل مقابل طلب يحصل لك فهذا ليه لك بالمسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا النوع من النذر وأما النذر الابتدائي النذر الابتدائي نذرت ونفعل كذا فهذا والله على مستحب مستحب لأن الله أثنى على النادرين أثنى عليهم جدا وكان الصحابة ينذرون ابتداء لكن المدموم هو النذر الذي على مقابل فهذا هو الذي لا يستخرج إلا من البخيل ومدموم صاحبه وأما النذر الابتدائي نذرت أنني أفعل كذا وكذا أتصدق بكذا وكذا هذه الأدلة والله أعلم ما تدل على أنه مكروه ما تدل على أنه مكروه وإنما الدليل هو في هذا الذي هو ما يسمى بنذر المقابل لا يستخرج إلا من البخيل وأنه لا يأتي بخير حتى لو قلت يا رب العطي إذنك سأفعل كذا فهذا ما يعطيك الله مقابل هذا كما قال النساء صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير هذا ما يأتي بخير فالأمور مقدرة وهناك أسباب لا شك لكن هذا ما يصلح يقال. وقال وظاهر الحديث أنه ليس من الأسباب هذا إن فعلت سأفعل بل هذا مذموم عليه الشخص وربما يبتلى فيعطى هذا الذي يريده وما يقوم بالواجب وما يقوم الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه بعد التزامه بعد التزام هذا النذر ربما يحصل له تفريق فيه وليس يقصد يعني يقوم بهذا الجانب فهذا يحصل له ذنب من جهتين أنه ما وفى وأنه نذر هذا النذر <تصفيق> الذي هو نذر مقابل إلى هنا ويايتي إن شاء الله الكلام عن النذر يأتي فيه غير هذا الموضوع. قال رجل تقي وهو يصلي ثم بلغ القي فهل صلاة صحيحة بلع ثم بلع القي فهل صلاة صحيحة لا قال رجل تقي وهو يصلي ثم بلع القي فهل صلاة صحيحة هذا طعام والأكل هو الشرف في الصلاة لا يجوز فهذا يعتبر أكلا اعتبروا أكلا والأكل إذا تعمده الشخص في صلاته فصلاته غير صحيحة صلاته غير صحيحة كما سئتم معنا اليوم فهذا طعام أدخله إلى جوفه قاصدا وأما كان غير قاصد أو كان جاهلا بالحكم كان جاهلا بالحكم يعلم أنه لا يصلح لأكل والشرب في الصلاة وابتلعه وهو لا يعلم بالحكم هذا فصلاته صحيحة أما أنه يعلم فلا فيلفظ بهذا الطعام الذي في فمه واجتمع في فمه ينفض به ولا يبتنع ولا ينتقض ضوء إذا قاء وأما حديث قاء فتوضى حديث صحيح فهذا لا يدل على أنه توضى من أجل القي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه توضى من أجل القي ولكن قاء فاحتاج لأنه توضى توضى عليه الصلاة والسلام كان حديثا عن الوضوء وأمام جاء عن العائشة أن القي ينقض الوضوء فهذا لا يثبت لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في بلوغ المرام وأحسن ما معه من وما يستذلون به قاء فأفطر وتوضى وهذا ما فيه دلالة على أنه توضى من عجل القي ما هو صريح فالقي ليس من نواقض الوضوء قال رجل يصلي في المسجد جماعة ثم سهى في ركن من أركان الصلاة فكيف يسلل السهو؟, السهو يأتي بهذا الركن الذي تركه إن كانت الفاتحة أو رقوع أو سجود يأتي به ثم يسلل السهو بعد صلاته مع الإمام يسلل السهو بعد صلاته مع الإمام يأتي بهذا الركن أولا ولا <تصفيق> تصح صلال به قال ولد بالغ سب الله فما حكم من سب الله كافر إذا كان بالغ ويعلم هذا الحكم وهو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام وإن كان لا يعلم ما يترتب عليه فهو كافر إذا كان يعلم حرمة هذا ولا يعلم أنه يقفر به فهو كافر بالله سبحانه وتعالى لأن النساء صلى الله عليه وسلم ما عذر ذلك عن الكفارة الذي قال هلكت يا رسول الله وما كان يدري أن الحكم هذا هو الشديد الكفار العظيم التي ذكرها له يعلم أنه حرام بدليل هلكته وما كان يعلم الحكم فلم يعذره رسول الله من الحكم وعذره من ما حصل أما الحكم فإنه رتب عليه الكفار لكن لما جاء أنه تائب فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفق به وهو تائب يعرف أن هذه معصية عظيمة لا يجوز انتهاء حرمه رمضان في رمضان في نهار رمضان ما حكم الأناشيد؟ الأناشيد فيها كلام يا أخي راجع كلام الشيخ صالح الفوزان فهو من أحسن من تكلم على الأناشيد هذه فهي تختلف كثير الأولان تعلم السب هذا ما أدري من أين جاء هذا البلاء تجد يسب ولا يسيما إذا كان عضلات مفتولة تجد يريد يخوف غيره بمثل هذا السب فهذا الولد إن كان يعلم الحكم فهو كافر بالله عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يختلف أحد من العلماء في تكفير ساب بالله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم